امرأة توقظ خيار رجال الأرض بدأ سريان معاهدة الحديبية لذا لا بد من التحلل من الإحرام والعودة إلى المدينة فهتف صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم حلقوا نظر صلى الله عليه وسلم إليهم فما قام منهم رجل كررها صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فلم يقم منهم أحد مما بهم من الذهول ثم قال الثالثة قوموا فانحروا ثم احلقوا فلم يفيقوا من ذهولهم أصيب صلى الله عليه وسلم بحزن وهو يرى حالة الذهول بجنده ولم ينزل عليه وحي فتوجه نحو خيمته ودخل على مستشارته وزوجته أم سلمة عله يجد حلا فقال صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة ما شأن الناس فقالت يا رسول الله قد دخلهم ما رأيت ثم قالت يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم منهم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك خرج صلى الله عليه وسلم لينفذ مشورة امرأة لينفذ مشورتها في التعامل مع ألف وأربعمائة فارس محبط مشى خلال خيار أهل الأرض مشى نحو جمل في أنفه حلقة من فضة يثير الكثير من الذكريات فأخذه حتى أوقفه قريبا من المشركين تأملوه فأثار لديهم المرارة إنه جمل طاغوتهم أبي جهل الذي ركبه لحتفه ببدر أوقفه صلى الله عليه وسلم ليغيظهم مثل ما أغاظوا أصحابه وكان هديه في نحر الإبل أن يجعلها قائمة ويوجهها للقبلة ويثني إحدى يديها ويربطها ثم يسمي وينحر ولما انتهى صلى الله عليه وسلم نادى الحلاق وجلس فأقبل الحلاق بأمواسه وتناول رأسه صلى الله عليه وسلم فحلقه كان الصحابة يشاهدون ما يفعله نبيهم فإذا بهم يفيقون وكأن السماء تمطرهم نهضوا وتوجهوا نحو إبلهم وبقرهم فنحروها فقال جابر نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة نحرنا يومئذ سبعين بدنه قصر بعضهم وحلق البعض وكان مشهد رؤوسهم طريفا وكأنهم قدموا من غزوة فقل ما تجد رأسا لا ينزف مما بهم من الغم حتى قال أحدهم جعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال رحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال صلى الله عليه وسلم والمقصرين عادت السكينة إلى خيار أهل الأرض وتحولت الحديبية إلى ساحة سلام اختلط فيها المسلمون بالوثنيين لكن مشركين همجا لم يعجبهم السلام فقرروا إفساده وقتل رسول الله